من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد. Ma give every... me من بطني ولا في <تصفيق> رحبي قلب يقهر.